وشرفنا اكرمنا لقد ولي الشرف لنا ان نستقبل في هذا اليوم الكريم المبارك ضيفا عزيزا علينا واخي الدكتور محمد العلي أحب بلاد الله إلى الله وفيها أحب بلاد الله إلى رسول الله فيها مكة وفيها المدينة وبين فراها الطبي نزل الوحي وعلى أرضها نزأ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأرض قلب وبلاد قرد بلاد الوحيد بلاد التوحيد بلاد السنة بلاد الشريعة بلاد الخير بلاد العطار فكما قلت لنا حكا لنصر وحدها فنحن مبادل ونبادل علماءنا ومشاريخنا ودعاة بلاد الحرمين حكا لنصر وشوقا بشوق ودعاءا بدعاء تبقى طابة مرشاك وتبوى من الجنة منزلا وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياك توفيقا وقبولا وسدادا وأن يستخرج فينا ومن يواملنا جميعا ما يضيه أخذني بينكم وبيناها الحبيب الدكتور محمد وأسأل الله عن التوفيق والسلام فليتفكر ورحمه الله وبركاته السلام عليكم يا اهل العلم السلام عليكم يا اهل الايمان السلام عليكم يا اهل الدعوه السلام عليكم يا من ضربتم في التاريخ باطراب انتصلوا الى منتهى السلام عليكم يا من علمتم الناس ودعوتموهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف وازكى واطهر الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقره عيننا وسيدنا ومولانا محمد بن عبد الله عليه وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين افضل الصلاه واتم التسليم احمد الله جل وعلا يا اهل هذه البلدة الطيبة يا اهل مصر احمد الله تعالى ان يسر هذا اللقاء معكم ووالله إنه غاية العز والشرف أن يتكلم أحدنا مع أقوام درس على أيديهم والتمس منهم العلم وحفظ عليهم القرآن وأخذ عليهم الإجازات والأسانيد في حفظ القرآن الكريم منكم يا أهل مصر تعلمنا القرآن وعلى أيديكم يا أهل مصر أتقلنا التجويد وعلى أيديكم يا أهل مصر حصلنا على الدراسات العليا وأنتم يا أهل مصر الذين درستمونا في ابتدائية ومتوسطة وتانوية بل وفي الجامعة أيضا أنا وغير من طلبة العلم مدينون بكثير من الفضل والإحسان أهلنا في مصر فما تكاو أن تجد طالب علم ولا داعية في كل الدنيا إلا وقد مر عليه في حياته مصري درسه أو صلى به وأما أو حفظه القرآن فأحمد الله تعالى أن أعز هذا البلد واسال الله جل وعلا ان يزيد مصر عزا وشرفا ورفعه وان يحمي الله تعالى مصر من كيد الكائدين ومن كيد الكائدين وشماتة الشامتين وابساد المفسدين اللهم احفظ مصر من شر الاشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه من نهار اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين والله انه لا يوم من ايام حياتي العظيمه ان اجلس في هذا الموطن وان يجتمع بين يدي اخوه افاضل من طلبه العلم الاجلاء واسال الله جل وعلا كما جمعنا هنا في بيت من بيوت الله في جامع الشيخ الحصري القارئ الامام المتقن رحمه الله تعالى رحمه واسعه احمد الله تعالى إذ جمعنا هنا ونسال الله ان يجمعنا يوم القيامه في جنته مع المتقين الابرار والأنبياء إلى طهار يا رب العالمين أيها الأحبة الكرام روى الإمام الطبراني في معجمه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضى مرة في طريق فنزل على رجل أعرابي فأضافه ذلك الأعرابي ووضع له ما يوضع للضيف من قرى من تمر وماء ولبل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اذا جئت المدينه فاتنا يعني حتى نكافئك على احسانك وضيافتك فلم تمضي ايام حتى اقبل ذلك العربي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلما اكرمه ووضع له ما يوضع للضيف من قر قال له صلى الله عليه وسلم بعدها سلني يعني اطلب مني شيئا سلني فهذا الرجل واقف بين يدي النبي صلى الله عليه واله وسلم هل قال يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه كما قالها ربيعه بن كعب الاسلمي الذي روى مسلم قصته لما كان ربيعه غلاما صغيرا بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان يقرب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام قال له يوما سلني اطلب مني شيئا سلني قال يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه فقال صلى الله عليه وسلم له او غير ذلك يعني ربما انك تريد شيئا اخر وخجلت او غير ذلك قال هوات فقال صلى الله عليه وسلم له فاعني على نفسك بكثره السجود فهل قال هذا الاعرابي كما قال ذلك قال علي الصلاه والسلام للاعرابي سلني قال يا رسول الله اسالك دابه اركبها فقال اعطوه دابه سلني قال واسالك جاريه تخدم اهلي قال سلني قال واسالك كلبا يحرس غنمي فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الي وضرب له مثلا ببلدكم ضرب له مثلا بمصر وباهل مصر وبانبياء مصر وبنساء مصر الاولات والاخره قال صلى الله عليه وسلم له اعجزت ان تكون كعجوز بني اسرائيل وذلك ان بني اسرائيل سكنوا مصر قال اعجزت ان تكون كعجوز بني اسرائيل ولا باس ان يضرب المرء الامثال وقد ضرب ربنا جل وعلا في كتابه الكريم الامثال لا برجال مصر فقط كلا بل حتى بنسائها واضاب الله مثلا للذين امنوا من امراه فرعون اذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فطلبت الجار قبل الدار فضربها الله تعالى مثلا للذين امنوا ليس فقط للمؤمنات كلا بل للرجال والنساء وكان الله تعالى يقول انظروا الى ايمانها انظروا الى يقينها اتبعوها في تدبرها وفي تعلقها بربها ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله تعالى أمثالا أخر بكم يا أهل مصر فبين الله جل وعلا حال ذلك الرجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه رجل مصري شجاع وذكر الله تعالى قصة الرجل من موسى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إليك من الناصحين رجل مصري مصري عنده غيره عنده ايمان عنده رجاء عنده حمايه لجناب التوحيد والحذر من الشرك ومناصرة لأهل الخير ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين فضرب النبي صلى الله عليه واله وسلم هنا مثلا بامراه عجوز من اهل مصر فقال صلى الله عليه وسلم عجزد ان تكون كعجوز بني اسرائيل واذا الصحابه جميعا أبو بكر عمر عثمان علي طلحة الزبير عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس وإذا كبار الصحابة يلتفتون إليه عليه الصلاة والسلام عجبا بماذا سيقول عن بني إسرائيل كيف سيحدثهم عن أهل مصر فقال صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام لما أراد أن يرتحل ببني إسرائيل في مصر واراد ان يرتحل من موضع الى موضع قال له قومه ان يوسف يعنون النبي الذي قبله وهو من الانبياء الذين سكنوا مصر وحكموا فيها قالوا له ان يوسف اخذ علينا العهد ان لا ننتقل من مكاننا حتى ننقله معنا يعني حتى نحفر قبره الشريف المبارك وننقل يوسف معنا فقال موسى عليه السلام وهم في مصر قال لهم فأين قبر يوسف الله عليه الصلاة والسلام أين قبر يوسف فقالت له لن أخبرك بقبر يوسف حتى تعطيني سؤلي أنا عندي طلب قبل ما أخبرك بقبر يوسف عندي طلب أريد أن تحققه لي وأن تعيدني به قالت حتى تعطيني سؤلي قال لها وما سؤلك فقالت المرأة مرافقتك في الجنة ما قالت ان تعطيني مالا ان تهبني بيتا ان تقرب الي طعاما كلا امراه مصريه مؤمنه تعلق قلبها بالاخره فهانت عليها الدنيا قالت له سؤلي ان ارافقك والانبياء مرافقتك في الجنه فكان موسى عليه السلام استعط طلبها يعني هي تريد شيئا عظيما يهلك الرجال فيه أنفسهم ويسحقون فيه جماجمهم ويقطعون فيه أوصالهم ويسكبون لأهله دماؤهم وينفقون أموالهم ويفارقون أهليهم وأوطانهم والمرأة تريد هكذا فقط بمعلومة صغيرة لنتكسبها من ثلث ركب عند العلماء ولا بقراءة في الكتب فقط معلومة كذا سبتها بالتاريخ وتريد المراثة في الجنة فكأن موسى عليه السلام تردد وأخذ ينظر إليها فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها سؤلها فقال لك ذلك لك ذلك موافقة الأنبياء في الجنة لك ذلك فدلتهم المرأة على موضع ماء قد اجتمع بعد مطر ونحول قالت لهم انضحوا هذا الماء فنضحوا الماء من مكانه فلما نضحوا الماء من مكانه اقبلوا الى موضع الماء ثم بعد ذلك لما حركوا ما تحته واذا يوسف عليه السلام مدفون تحت هذا الماء فحملوه معهم اذا الهمة العالية وطلب الجنة وعلو الهمة والذكر الحسن والتعلق بالاخرة هو امر ليس جديدا على المصريين بل هو امر يضرب به في عوق اصولهم واذا نظرت في التاريخ وجدت ان المصريين عندهم مثل ذلك بل ان من ابرز اهل مصر نبي الله تعالى موسى عليه السلام الذي ولد في مصر ونشا في مصر ودعا الى الله تعالى في مصر وتغفى عليه الصلاه والسلام في مصر وموسى عليه السلام منار في نبوته وفي رسالته وهو من من اولي العزم من الرسل وجد من احواله عجبا ولقد بين الله تعالى حال موسى عليه السلام وبين كيف كان يدعو قومه ومن أعظم ما لموسى عليه السلام هذا النبي المصري هي حسنة وإحسان على الأمة كلها لا يوجد أحد في الأمة كلها إلا ويدين لهذا النبي المصري عليه الصلاة والسلام حدثنا سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى لما أسرى به إلى السماء أسرى به إلى بيت مقدس ثم عرج به إلى السماء قال عليه الصلاه والسلام فلقيته في السماء الاولى فلان فلان من الانبياء وفي في السماء الثانيه فلان وفلان من الانبياء وفي الثالثه فلان وفلان وفي الرابعه لقيت هارون وفي الخامسه لقيت عيسى ولقيت طه عليه السلام كلما مر بنبي من هؤلاء الانبياء سال هذا النبي جبريله فقال له من هذا يا جبريل فيقول له جبلها محمد فيقول له النبي او قد اوحي الي فيقول نعم فيقول هذا النبي مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح ثم يمضي صلى الله عليه وسلم شاقا عباب السماوات مرتفعا حتى وصل صلى الله عليه وسلم الى السماء السادسه واذا فيها نبي الله تعالى ابراهيم عليه السلام فقال ابراهيم من هذا قالوا هذا محمد صلى الله عليه وسلم قال او قد اوحي اليه قالوا نعم فقال ابراهيم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح ثم نبي صلى الله عليه وسلم ومر بالنبي المصري مر بموسى عليه السلام مر بمن هو ربما جد لبعض الحاضر مر بهم وربه به عليه الصلاه والسلام واذا موسى عليه السلام ينظر قال من هذا فقال جبريل هذا محمد قال او قد اوحي الي قال نعم قال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح ثم ماذا صلى الله عليه وسلم فبكى موسى اذا العاطفه في المصريين هي قديمه لم يذكر ان نبي من من كان قبل موسى لما مر بعيسى ومر بغيره من الانبياء لم يثر ان احد منهم بكى فلما مر بموسى عليه السلام هذا الرجل رقيق القلب الأسيف المقبل على الله بكى فقيل له ما يبكيك قال ابكي لان غناما من بعث بعدي يدخل الجنه من امته اكثر مما يدخلها من امته وقد ذكر ابن حزم ما شرح الحديث معنى قولي نبي الله موسى عليه السلام ان غناما قال لماذا وصف رسولنا عليه الصلاه والسلام بكلمه غلام فذكر ابن حجر ان العرب يطلقون على الرجل الفتي القوي غنام كما تقول انت مثلا للرجل الشيخ الكبير تقول والله انت شباب اذا رايته نشيطا وانت لا تعني انه ربما في عجله الشباب وعقولهم وانما هو في حكمه الشيوخ وتجربتهم لكن عنده قوه شباب وفتوته فقال ابن حجر كانت العرب تقول للرجل الفتي قال آخرون إن المعنى أن موسى عليه السلام طار العموة الدعوة فقط إذن كم بغي نوح قبلها وكم بغي بعدها بل إنه ذكر أن امرأة من الأمم السابقة مات ولد صغير لها فجلست عند رأسه تبكي فلما مر بها رجل حكيم قال لها ما يبكيكي قالت ابكي لان ولدي قد مات صغيرا مات متع بالحياه فقال لها كم عمره لما مات قالت صغير قال كم عمره قالت عمره 500 عام صغير طبعا هو صغير بالنسبه الى قياساتهم بالنسبه اليهم لما يكون أبوه قد عاش ثلاثة ألاف سنة ولده الآن عمره خمسة ألاف وهذا عمره خمسمائة وما تعتبرون أنه صغيرة فقالت عمره صغير عمره خمسمائة ألاف فقال لها هذا الحكيم اصبري فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين الستين والسبعين فقالت والله لو اعطان الله اعمارهم لاجعلنها سجده واحده لو اعطان الله اعمارهم لاجعلنها سجده واحده وما هذه ال70 سنه وال80 سنه بالنسبه لليوم الاخر بل بالنسبه للوقوف يوم القيامه كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار ساعه ما قال يوم ساعه بلاغ هل هلكوا الا القوم الظالمون قال كم نبثتم في الارض ده سنين قالوا لبثنا يوما ثم راوا ان اليوم كثير فقالوا اوضع ضير بسال العاد لم يلبثوا الا ساعه من نهار بلاغ فهل هناك الا القوم الفاسقون انظر كيف بين الله جل وعلا قصره الدنيا فموسى عليه السلام يبكي يقول هذا الرجل الذي يلبث في قومه ستين سنة أو سبعين سنة يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمته ثم رقى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ موطنا لم يبلغه قبله ملغ مقرب ولا نبي مرسل فأوحى الله تعالى إليه في ذلك العلو في السماء أوحى الله تعالى إليه بالصلاة قال كتبت عليك الصلاه لم يكلمه في ذلك الحين عن الجهاد لان الذي يصلي سيجاهد لم يكلمه عن بر الوالدين كلا لان الذي يصلي سيبر والديه لم يكلمه عن الزكاه ولا عن الصوم ولا عن الحج ولا عن الصدقه لان الصلاه تامر بالمعروف وتامر صاحبها صاحبها بالخير ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ففرضت الصلاه 50 صلاه ثم نزل صلوات ربي وسلامه عليه ومر النبي المصري مر بموسى عليه السلام فقال له موسى عليه السلام كم فرض عليك ربك قال فرض علي 50 صلاه واذا بالنبي الطيب عليه الصلاه والسلام موسى قيدا به يرحم امه غيره ويشفق عليها ويحن قلبه عليها امه لم يبعث هو اليها امه لن يحاسب هو عنها ولن يسال عن شانها كلا وانما امرها معلق بنبي اخر ومع ذلك موسى عليه السلام هذا النبي المصري الصالح كان حريص على مصلحه الامه كلها فقال لي سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا لا ارجع الى ربك فاساله التخفيف لامتك ان امه كراته تقول عليك وما يضر موسى ان تصلي الامه محمد صلى الله عليه وسلم او ان تترك الصلاه وما يضره ان تتعبها الصلاه او ان تؤ او ان لا تشط عليها ما يضره وما ينفعه لكنه حب الاحسان الى الناس جماعه المصريون فيهم من طيبه القلب والرافه بالاخرين هذا من قديم موسى عليه السلام ليس بينه وبين امه محمد عليه الصلاة والسلام صحيح كلاهما يدعو إلى التوحيد لكن هو لم يبعث إليهم ولم يسأل عنهم ومع ذلك يهتم بأمة غيره ويقول هذا النبي المصري يقول أرجع إلى ربك فاسأله التخريف لأمتك لقد بلوت الناس قبلك لقد بلوت الناس أنا أعلمي خبره مع الناس انا عندي تجربه طويله مع الناس ارجع الى رب ما ظنت ان لا تزال قريبا ارجع الى ربك فيعود النبي صلى الله عليه وسلم الى رب جل وعلا فيضع الله تعالى برحمته وكرمه واحسانه ولطفه يضع عشرا فتصبح 40 صله ثم يمر بموسى عليه السلام فيقول له النبي المصري ماذا كم كم فرض عليك ربك فيقول عليه الصراط والسلام حط عني 10 فهي 40 فيقول عليه الصلاه والسلام يقول موسى لا ان اذكراتك تضيق ارجع الى ربك فاساله التخفيف لقد جربت الناس قبلك فيعود النبي صلى الله عليه وسلم الى ربنا فيضع عنه 10 ثم يضر بموسى واذا موسى عليه السلام مازال مجتهدا للتخفيف عنا نحن اذا انتم ايها المصريون والانبياء الذين سكنوا في مصر لهم احسان الى الامه كلها ولا يزال نبينا صلى الله عليه وسلم يعود الى ربنا الرحيم جل وعلا المحسن الكريم فيضع الله تعالى 10 ثم يضع الله 10 ثم يضع 10 ثم يضع 5 ثم, ثم يمر بموسى عليه السلام فيقول موسى كم فرض عليك ربك فلما قال 30 رجع فوضع 10 ثم قال 20 فوضع وضع 10 ثم قال 10 فرجع فوضع الله 5 ولما كان في المره الاخيره قال موسى فرض علي خمسه صلوات في اليوم والليله وقال موسى ارجع الى ربك واساله التخفيف وموسى عليه السلام قد جرب من فضل الله ورحمته وكرمه ما يجعله يطلب مثل ذلك ارجع الى ربك فاساله التخفيف فقال عليه الصلاه والسلام لقد سالت ربي حتى استحييت خلاص يا كانت 50 صلاه واصبحت قلت لقد سالت ربي حتى استحيت ولكن ارضى واسلم انا عبد مملوك لرب العالمين ارضى بما يفرضه علي سيدي بما يامرني به ربي قال ولكن ارضى واسلم فقال الله تعالى قد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي وكان هذا التخفيف بفضل الله وكرمه ثم بفضل نبينا عليه الصلاه والسلام محمد وبفضل نبي الله تعالى موسى عليه السلام ولا تزال الامه كلها من لد الرسول الله عليه الصلاه والسلام ايام الساعه تعرف هذا الفضل لموسى عليه السلام اذا مصر هو بلد غير عادي بلد بلد فيه انبياء تميزوا ولقد ذكر الله قال موسى هذا النبي المصري ذكره الله تعالى في كتابه مئة وثلاثة وثمانين مرة يميذكر نبيا آخر مثله في العدد وعاد الله تعالى قصته في مواضع مختلفة بأساليب متنوعة في خمسة وعشرين موضع من القرآن كل آية تجد فيها من العجب والعبر والعظة ما يقف لها شعر رأسك عجبا مما يذكره الله تعالى من قصته وحكايته بل ان هذا النبي المصري عليه الصلاه والسلام كان من حبه واحسانه الى الاخرين كان حريصا ان يطلب العلم مع رحمته بالخلق فطالب العلم كلما ازداد علما ازداد رحمه بالخلق واحسانا اليه الم ترى ان ما اخرجه البخاري ان نبي الله تعالى موسى عليه السلام هذا النبي المصري لما وقف خطيبا في اهل مصر في بني إسرائيل قال له رجل منهم يا نفي الله أوتعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا لا يوجد أحد أعلم مني وموسى عليه السلام لا يعرف نبيا آخر غيره في ذلك الموطن أو الزمان قال لا فأوحى الله تعالى إليه أن رجلا في مجمع البحرين هو أعلم منك وذالك ان موسى عليه السلام لم يقل الله اعلم ما ادري وانما جزم فاوحى الله تعالى اليه كلا بل في واحد اعلم منك في مجمع البحرين فاذا بموسى عليه السلام لا يقول خلاص يا بني اسرائيل يا اهل مصر في واحد اعلم مني ويستمر في مكانه كلا قال يا ربي بين لي الطريق اليه طالب علم يريد ان يتعلم العلم اي معلومه غائبه عنه وحريص على ان يتعلمها وهذا يدل لك على علو همتك وانا اشهد والله للشعب المصري بمثل هذا العلو في الهمه اننا درسنا في الرياض الابتدائيه والمتوسطه والثانويه كان من ابرز من يدرس معنا اهل مصر وكان الطالب المصري معنا في الفصل هو المرجع لنا اذا استصعبت علينا المسائل بل اننا كنا اذا راينا احدا جيدا في دراسه اهل البلد نقول له يا مصري نناديه يا مصري وهو سعودي لكن دلالة على تفوقه في الدراسة فاهل مصر اهل ذكاء واهل فطنة ولذلك يحرص الواحد على ان يطلب العلم الذي يغيب عنه فهنا موسى عليه السلام من القديم ايها المصريون لما قال الله تعالى له ان رجلا اعلم منك قال يا ربي كيف الطريق اليه ما قال والله عندي من العلم ما يكفيني لن يفيدني أن أزيد شيء من المعلومات لا قال يا رب كيف الطريق إليه فأوحى الله ذلك إليه أن خذ حوتا في مكتل ضع معك سمكة في محمل صغير إذا فقدت هذه السمكة فهناك ذلك الرجل فمضى نبي الله تعالى موسى عليه السلام مع غلامه يوشع وجعل ينزلان موطنا بعد موطن وياكلان من طعام معهما ويبحثان عن ذلك الرجل ولا يجدانه حتى بلغ مجمع البحرين وهو ملتقى البحرين في الدلتا التي تكون من البحر الاحمر في شماله فلما بلغ ذلك الموضع قال موسى عليه السلام لغلامه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا نحن تعبنا وجهدنا وغبنا عن اهلنا ولم نجد ما خرجنا لطلبه لم نجد هذا الرجل لقد لقيل من سفرنا هذا نصبا اقبل الغلام ليحذر الطعام فلم يجد السمكة قال ارأيت اذا وينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان وان اذكره واتخذ سبيله بالبحر عجبا قال ذلك ما كنا نبق رجع موسى عليه السلام واذا الخضب سأله موسى قال انا علمت رشد قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره وذلك ان الانسان اذا عمل من هو اعلم منه اذا عمل شيء ربما انكر عليه من هو اقل منه فما انك ربما احيانا تجد عالما كبيرا ربما يصنع شيئا تستنكره وانت طالب علم لكن يكون لهذا العالم الكبير من الحكمه والمعرفه والنظره البعيده والتجربه والخبره في الحال ما يجعله يتعامل هذا التعامل مما تكتشف انت بعد ذلك انه كان على صواب وحق وان الحكمه ما فعل ولذلك لا تسارع الى الانكار على طالبه العلم او على العلماء حتى تنظر في مآلات كلامهم وافعالهم فركب في السفينه قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصيك امرا فلما ركب في السفينه لم ياخذ اصحاب السفينه منه اجرا وذلك انهم علموا وعرفوا الخبر وعباده وصلاحه فاركبوهم بالمجان فلما ركبوا بالسفينه اقبل طير يطير ثم وضع منقاره في ماء البحر ورشف رشفه وطار فالتفت الخضر الى موسى وقال يا موسى ما علمي وعلمك بجانب علم الله الا كما انقص هذا الطير من الماء من ماء البحر ثم مضت بهم السفينه حكم فاقبل طير اخر يطير في البحر ثم اقبل واستقر على جدار السفينه يرتاح والطير ساكن ويستبد يمينا ويسارا ويرتاح لاجل ان يكمل طيرانه فلما شعر الطير بالراحه والطمانان غرد واخذ يغني فالتفت اليه احد البحاره ورماه بسهم وصابه فالتفت الخضر الى موسى وقال يا موسى لو سكت لسلم لو ظل ساكتا لكان احسن له لكن تكلم وقتلو لو سكت لسلم وربا كلمه قالت لصاحبها دعني وكم ندمت على ما كنت قلت به وما ندمت على ما لم اكن اقول يا ما انسان يتكلم ثم يندم لكن الساكت ما يندم وان الندم الساكت ندم يسير ونسي لكن الكلام هو الذي ربما ارضى صاحبه في المهالك ثم مضى في البحر موسى عليه السلام مصري في قلبه يجري العاطفه الشديده والمشاعر الجياشه تجري في قلبه عاطفه حب الاحسان الى الناس فلما مضت بهم السفينه عمد هذا الخضر عليه السلام إلى لوح من ألواح السفينة فانتزع فلما انتزع اللوح وجعل الماء يدخل عليهم في السفينة قال له موسى أخرقتها لم يقل لتغرقنا كلا نسي نفسه قال أخرقتها لتغرق أهلها تغرقها المساكين الضفة هؤلاء البحارة الذين لا يكاد أحدهم يجد ما يصد به جوعته أخرقتها لتغرق أهلها فلتبغي ليه الخبر قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا وهذا أيها الأفاضل أيها المصريون من حب موسى عليه السلام للإحسان إلى الآخر بل إن من أعظم ما وصف الله تعالى به هذا النبي المصري في حبه للإحسان إلى الآخر ما ذكره الله تعالى من خبره مع المرأتين كما قال الله جل وعلا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدِيًّا قال اسرب ربي ان يهدياني سواء السبيل ولما ورد ماء مديا وجد عليه امه من الناس يسقون وجد من دونه امراتين تدودان قال ما خطبكما موسى عليه السلام خرج من مصر مجهدا بعدما وكز الرجل فمات الرجل خرج مجهدا واذا به ياتي الى موضع الماء واذا الماء حوله رعاة غنم ياتون بعدما يرعون غنمهم ليستقوا من الماء فاذا استقوا من الماء واسقوا واطفوا ظم الاغنام مضوا باغنامهم الى بيوتهم واذا بامرأتين تدودان غنمهما لالا تختلط بغنم القوم فتضطر المرأة الى الكلام مع الرجل ومفاوضته لتستخرج شاتها من ضمن شياهه واذا بموسى عليه السلام ينظر الى المراتين الضعيفتين المحتاجتين فيقوم موسى عليه السلام والمتعب المجهد من طول الطريق وعناء السفر يقبل الى المراتين كما بين الله جل وعلا ذلك ولما ورد ماء نديا وجد عليه امته من الناس يسقون وجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير لم تطلب المراتان من امراتان منه مساعده ما واحده قالت منهما ممكن تساعدنا نحن ما عندنا احد يساعدنا ولا نستطيع ان نخالط هؤلاء الرجال الاشداء ممكن تساعدنا من انت ما اسمك لا المرأتين لم تطبع مساعدة موسى عليه السلام تكلم بكلام مختصر يعلم انه يتكلم مع امرأة اجنبية عنه اذا اتكلم بقدر الحاجة ما خطكما فقط وانتهى الموضوع ما طول الكلام نحن موسى عليه السلام وحاول ان يجد عبارات فضفاضه ليطول الكلام و لتساله المرأتان ما فهمنا وضح اكثر لا ما خطبكما لماذا ما ترعي غنم لماذا ما تسقي غنمك قالت لا نسقي حتى يصدر ربيع و ابونا شيخ كبير واسكتت المرأتان موسى عليه السلام النبي المصري جد اهل مصر فيه نخوه وفيه موءه وفيه قرعه لمساعده الاخرين ما جلس موسى وقال والله انا متعب ومجهد والمراه لا اعرفهما وليس بيني وبينهما علاقه وهي ايضا كان الاصل انها تستاجر احدا ليخدمها كلا وانما يجري حب الاحسان الى الناس في عروق قلبه مباشره موسى عليه السلام لما راى المراتين محتاجتين قال الله جل وعلا فسقى لهما ثم تولى تولى إلى أين رجع إلى المرأتين وقال قد أحسده إليكما فقد إلي إحساني أو كابئاني على إحساني كلا هو لم يطلب الإحسان منهما طلبه من ربنا جل في علاء ولذلك لما سقى لهما تولى إلى الظل إلى الظل وهو جائع نعم إلى الظل وهو جائع إلى الظل وهو الطريق من بلده نعم إلى الظل وهو يحتاج إلى مأوى نعم إلى الظل وهو يحتاج إلى مؤانس نعم فإنه أحسن إليهما طلبا لما عند الله لم يحسن إليهما طلبا لمذقة بل تحلب له من شياههما أو طلبا لمؤانسة بينه وبينهما أو طلبا أن يدوانه قبل إن مأسفا الشركة. فقال الله جل وعلا ان هنا تقبت ولغا الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير انا يا ربي اطمع في احسانك انت وفي جودك انت وفي لطفك انت وفي ما تعطيه لنا انت انا يا ربي لا التمس الفضل من الناس ولا المكافاه من الناس كلا وهذه المروءه فيكم يا يا ايها المصريون هي من انبياء الله تعالى ورسله ولا تزال هذه المروءه في من بعدها ولقد دين النبي صلى الله عليه رضي وسلامه عليه لذلك ولذلك كان سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ذكر اهل مصر يختلف اسلوب كلامه عن ان يتكلم عن غيره اخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فتح البلدان قال عليه الصلاه والسلام لا يبلغنا هذا الامر يعني الاسلام ما بلغ الليل والنهار وليقي ان الله بيت مدر ولا وبر يعني لا في مدب مبني من حجاره ولا وبر مبني من وبر الجلدي الإبلي وما شابه ذلك من شعرها يعني انه سيدخل الى الخيام في البوادي والى المدن في بيوت الحجاره قال لا يبلغنا هذا الامر مبلغا الليل والنهار ويرى ان الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام واهله وذلا يذل الله به شركه واحد ولما كان صلى الله عليه واله وسلم في حفر الخندق كما في حديث سهل بن سعد في البخاري قال سهل بينما نحن نحفر اذ عرضت لنا كتيه شديده يعني صخره السماء صلبه قال ف اخذ الناس يضربونها بالمعاول فينكسر المعول وهي باقيه الحديد ينكسر وهذه الصخره السماء باقيه قال فجئنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرنا يا رسول الله توقف عن العمل ما نستطيع هذه الصخره السماء باقيه ما نستطيع نكمل العمل قال اني نازل فنزل سيدنا عليه الصلاه والسلام ثم اخذ الفاسه تلمع وضرب ضربه فالتمع الشرر من ضرب الحديد الصلب على الصخره الصماء فلما التمع صلى الله عليه وسلم الله اكبر اوتيتم مفاتيح الشام يعلم انه سيفتح الشام خلاص هذه معجزه ان الله تعالى اخبره بغيب الانبياء لا يعلمون الغيب لكن الله تعالى قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارام الرسول فانه يسلف من بين يديهم ومن خلفه رصدا فينبه الله تعالى بعض انبياءه بشيء من الوقائع المستقبليه على سبيل الاعجاز والمعجزه والتكريم لهم قال فاعطيتم مفاتيح الشام ثم ضرب الضربه الثانيه وقال الله اكبر وفيد اوتيتو مفاتيح اليمن وضرب الثالثه الله اكبر اوتيتو مفاتيح فارس فعلم صلى الله عليه وسلم يقينا انه سيفتح على المسلمين الشام وسيفتح عليهم فارس وسيفتح عليهم اليمن وستفتح عليهم مصر لكنه صلى الله عليه واله وسلم اوصى بالجميع خيرا واختص مصر دون غيرها فقال صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم انكم ستفتحون ارضا يقال فيها القيرات يذكر فيها القيرات فاستوصوا باهلها رواه مسلم وقال صلى الله عليه واله وسلم انكم ستفتحون ارضا فاستوصوا بالقبط خيرا فإلهم نعمه ورحما جعل صلى الله عليه وسلم يكرر الاحاديث حتى ورد عنه اربعه او خمسه احاديث كلها في الوصيه باهل مصر عجبا الما يكن يعلم بفتح الشام نعم ذكر احاديث بفضل الشام لكن لم يوصي باهلها كما اوصى ب فارس بفتح اليمن بفتح العراق الم لم يبين لنا ذلك انا مبشرنا به بلا لكنه طوالي واله وسلم امر بالاحسان العام لكنه لم يوصي اهلها تحديدا خيرا فلماذا اوصل الله تعالى باهل مصر بالذات خ... لماذا اوصل نبي عليه الصلاه والسلام اهل مصر بالذات خيرا وكان صلوات ربي والسلام عليه ذكروا مصر عند الحول فيستشهد باهلها اعجزت ان تكون كعجوز بني اسرائيل يتذكروا مصر عند المواقف فياتيه رجل ويقول يا محمد اعدل فانك لم تعدل فيمر صلى الله عليه وسلم على دهره كل الانبياء فيقف عند نبي مصري فيقول ليصلي عليه السلام يرحمه الله اخي موسى لقد اذي باكثر من ذلك فصبر عجبا الم يؤذى ابراهيم عليه الصلاه حتى القى في النار واذي من اقرب الناس اليه من ابيه الم يؤذى عيسى عليه السلام من بعض الحواريين بعض اتباعه الم يؤذى غيره من الانبياء لم يؤذ لوط عليه السلام ويؤذ غيره من الانبياء بل اذى لوط من امرااته الم يتاذى لوط عليه السلام من ولده وهم اقرب ومع ذلك هو عليه الصلاه والسلام لم يضرب مثلا باحد هؤلاء الانبياء بالرغم انهم تعرضوا لادى وانما ضرب بالنبي المصري وكان قلبه صلى الله عليه واله وسلم يميل الى هذا البلد ويتذكر صلى الله عليه وسلم دائما جدته هاجر التي لا يزال دمها المصري يجري فيها ويجري في ذريتها من بعدها حتى وصلت الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذكر نبي الله تعالى اسماعيل الذي اخوانه علي الصلاه والسلام من اهل مصر وكانه صلى الله عليه وسلم يحب ان يعيد الخبر عن هذا البلد الطيني فيا اهل مصر قد بوقاكم الله تعالى منزله عظيمه وان لم يوصي صلى الله عليه وسلم بنصارى قط الا باهل مصر اوصى صايا عامه بالاحسان الى النصارى الانسان الى الناس جميعا لكنه خص القبط اهل مصر خصهم صلى الله عليه واله وسلم بما لم يخص به غيرهم بل بين بان هو ام علي الصراط وسلم ان القبطه سيكونون نصرا للحق نصره للاسلام لماذا طار صلى الله عليه وسلم مصر يا اهل مصر قد هيئوك لامر لو فضيت له فربا بنفسك ان ترى مع الهمل نص فيها من العدد البشري فيها من المقدرات الطبيعيه فيها من المقدرات من الغاز ومن وجود شيء من النفط فيها من استغنائها عن غيرها في كتب الاوائل كانت ترسم مصر كانها طبق وكل اي العالم تمد يدها اليها تشحد منها دلالة على أنها كانت تطعم الناس ويقول الكندي ولم يذكر بلد في العالم لو ضرب حوله سور لاستغنى بما فيه إلا مصر لو ضرب سور على مصر وقيل ممنوع أن يصل إليك شيء من غيرك أو أن تدفع إلى غيرك شيئا لاستطاعة أن تعيش بما فيه ويكفي أن ربنا جل وعلا قرن ما بين مصر ومكة فقال الله سبحانه وتعالى لما ذكر مكه لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين ولما ذكر الله تعالى مصر قال جل وعلا ادخلو مصر ايش ان شاء الله امين فإذا تذكرت وأنت تقرأ تذكرت البيت الحرام قفز إلى ذهنك الآية المتعلقة بمصر فأنتم أهل القيادة والريادة أنتم أهل العز أنتم أهل الشرف والله لك أني أنظر إلى مستقبل هذا البلد فأرى أهله في قيادته في العالم الإسلامي وفي تمسكهم بعقيدتهم الصحيحة وفي حرصهم على التالف والتآزر والبعد عن الخلاف البعد عن الخلاف وكل عبادي يقول الته هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم شيطان يفسد بين الناس ويفسد ذات بينهم وبين النبي صلى الله عليه واله وسلم فضل الاحسان الى الناس وفضل جمع قلوبهم وحذّر صلى الله عليه وآله وسلم من فساد ذات البين انتبهوا يا أهل مصر لا يضع ما سكب من دماء في تبيل هذه الحرية وما نوفق من أموال وأوقات واضطراب ثم بعد ذلك يبدأ ويشتغل بعضكم ببعض اشتغلوا في الدعوة إلى الله تعالى في نفع الناس في الإخسان إليهم في دعوة الناس إلى التوحيد ويشتغلوا في الدعوة إلى الله تعالى في جمع كلمتهم على تطوير البلد على اتساع على تكثير الانتاج على الاختراع على الـ على على الاب على الابداع على رعايه الموهوبين احرصوا على ان تصدر العالم كل الاجهزه في العالم وتسمى ان هذا مشروع في مصر وان يكون الانسان فعلا يثق ان بلده عندها قدرات يا جماعه مصر ليست اقل من ماليزيا مصر اقل من كوريا كيف استطاعت تلك الدولتان ان تظلا يكون لها وجود في العالم مصر لا يقارن حجم مساحتها وقدراتها وعدد عدد السكان فيها بعدد سكان سفغار ربما حجمها كاملا والله لا يتجاوز حجم 6 اكتوبر مدينه 6 اكتوبر هل تصدق حجم الدوله كامله ربما لا تسع ايضا نصف نصف هذا البلد هي كلها 50 كيلو في 50 كيلو سنغافوره ومع ذلك لها وجود في العالم اتحد اهلها واستطاعوا ان يطوروا وان يصنعوا وان يعملوا حتى صار لهم وجود تقري مصر انا اجزم ان اهلها من اذكى الناس ومن اكثرهم قدرات ويدلك على هذا ان اكثر المخترعين ودكاتره الجامعات ولاساتيده والاطباء والمهندسين في العالم الغرب هم مصرية أو أصولهم مصرية إذن أنتم بلد غير عاد لكن احرصوا يا إخواني الكرام وأخواتي الخاضنات على أن لا ينزغ الشيطان بينكم احرصوا على الاجتماع فيما بينكم احرصوا على أن يتآذر بعضكم ببعض ولقد رأينا والله منكم من التآذر ومن القوة ومن الحرص على جمع كلمة أشياء يعز نظيرها اليوم فاثبتوا على ذلك ثبتكم الله اسال الله جل وعلا ان يحفظ مصر واهلها اسال الله ان يحفظ مصر واهلها من كل شر ارضى الله ان يحفظ مصر واهلها من كل شر اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا اللهم اني اسالك لي ولهم عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الاطبياء ومرافقه الانبياء واعوذ بك ربنا لي ولهم بجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمات الاعداء يا رب العالمين هذا ولا يفوتني هنا أن أشكر من قام على هذا المسجد المبارك جامع شيخنا المقرأ الحصري وأن أشكر أيضا شيخي الشيخ محمد حسان سهل الله خير وأنا كنت أقول له قبل المحاضرة لما قال سوف أقدم للمحاضرة قلت له لا أستطيع أن أتكلم وأنت موجود فإنني كنت أستمع إلى أشريطته وأنا في الثانوية قبل أكثر من عشرين سنة وأنا أستمع إلى أشريطة الشيخ محمد الحسان وقت كان الشيخ وفاته الله تعالى طيبا مفوها منذ ان كان في المملكه القصيم وكانت اشرطته تسجل وتباع عندنا منذ اكثر من 20 سنه ربما تصل الى 25 سنه تقريبا و كنت اسف يوم من, من ذلك الحين فاسال الله ان يحفظه وان ينفع به كما اسال الله تعالى ان ينصر اخواننا المصارعين في كل مكان واخواننا يسوعا بلا شك يؤلمنا والله ما يقاولهم اليوم ومن اوجب الواجبات على الامه الوقوف معهم ونصرتهم وتأييدهم بكل ما يستطيع الانسان ان يؤيدهم به واخراء اشواننا ايضا في العراق الذين يجاهدون الان ويجتمعون لاجل رفع الحكم الصفوي عنهم فنسال الله تعالى ان يحفظهم جميعا واسال الله ان يؤيدهم بتاييده واسال الله ان يرفع عنهم ما عليهم من غمه يا رب العالمين واسر الله ان يجمع كلمتنا في كل مكان على الحق يا رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما شاء الله خير شيء <بمبارك. تصفيق>